الله بسم الله الرحمن الرحيم واذا كمود اخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم. All oh. Uh-huh. Wow. ويا قوم هذه ما ...maakkelijk in een أقوم أصحى لك في ذلكم ساعتي Thank <laughs> you. نجينا جميعاً What a What oh, a और को और No! Oh! Come, <laughs> Lord, Wow. Uh -huh. बम नारा No wow.